بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باهتان الى يوم الدين اما بعد اقرا جزاك الله خيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذنكم إليه تحشرون واذكر الله بالتكوير والتهليل في ايام قلائل هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجه فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فلا فله ذلك ولا اسمع عليه لأن الله خصف عنه ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه وقد جاء بالأكمل يعني التأخر أفضل من التعجل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لمن استقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأيقن أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون فيجازيكم على أعمالكم إذا ختم هذه السور بقوله تتقوا الله وأعلم أنكم إليه تشرون بيان سبب التقوى أن الإنسان صائر إلى ربه ومولاه فيجازيه عما صدر منه ومن من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطام ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي والخطاب أيضا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو لكل مؤمن ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا فتراه حسن المنظر حتى لتظن صدقه ونصحه وإنما قصده حفظ نفسه وماله ويشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير يسمى الإيمان خير لأنه يقول إلى كل خير وكذلك المهد أطلق عليه خير إن ترك خيرا لأنه أيضا يستطيع للسنة أن يستعمله في الخير كثيرا. إذن ويشهد الله هو شاذب على ما في قلبه من إيمان وخير وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر وإذا تولى تعافي الأرض ليخفر إذا فيها ويهلك الحرس والنس والله لا يحب الفساد وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي ويثلف الزرع ويقتل المواشي والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله وهذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى أن من لم يقبل على الدين فقد أفسد في الأرض ولذا من عفى الله في هذه الأرض فقد أفسد في الأرض لأن هذه الأرض قد جعلها الله تعالى للصلاح والإصلاح فمن عفى الله فيها أفسد فيها نسال الله السلام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ضم المهم جيدا فحسبه جهنم ولبئس المهاد احسن واذا قيل لذلك المفسد على سبيل النص اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه منعته الأنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق وتمادى في الإثم فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم ولبس المستقر والمقام لأهلها وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أنه لا بد أن يوجد من يقول للظالم أن تظالم ولغير المتقي اتق الله وتأمل كيف أن الله قال لموسى اذهب إلى سرعون إنه طغى. وتامل كيف ان الله تعالى قال واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مستضحون واذا قالوا اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس فلا بد ان تكون ثمة نصائح لا لا تنقطع وهذه النصائح واجبه على الجميع وعلينا ان نستعمل جميع ما اوتي لنا من امور المباحه في الدعوه الى الله وايصال الخير للخلص نعم ومن الناس من يَشْرِي نفسه بغير الله ما رضى الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس مؤمن يبيع نفسه فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله وطلب لمراثه والله أسع الرحم لعباده رؤوف بهم وفي هذه الآية ملمح عظيم الإنسان قد يجهد نفسه في ضاعة الله وقد يرأف بنفسه فإذا رأث بنفسه فإن الله أرأف منه بنفسه والله سبحانه فعال رؤوف بعباده رحيم بهم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعا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 وان الانسان اذا ترك شيئا من الاسلام فهذه خطو من خطوات الشيطان تؤول به الى النار وغضب الجبار فإن زللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا نست فيها فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره حكيم في تدبيره وتشريعه فخافوه وعظموه هل ينظرون إلا اي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 للقضاء بينهم وتأتيهم الملائكه محيطة بهم من كل جانب وعندئذ يقضى أمر الله فيهم ويفرغ منه وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم وفي هذه الآية الكريمة أن الإنسان يفكر برجوعه إلى ربه ومولاه وربنا يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل فأمر الدنيا وأمر الآخر راجع وآيل إلى الله سبحانه وتعالى فمسكين الذي يصد عن طريق الله ولذا حينما نرى الناس قد غفلوا عن معاني الآيات فواجب علينا أن نبصر الناس في دين الله من فوائد الآيات التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط، وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. ولذا وجب علينا بث هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم أحاديثه، وأن نحفظ وأن نحفظ وأن نبين للناس عظم هذه الأحاديث وأن ندافع عنها. الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم. بل بحقيقة أفعالهم الداله على ما اخفته صدورهم، وإذا يجب على النساء أن يحفظ باطنه وأن يحفظ ظاهره وأن يجعل جميع أموره لله تعالى هل في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم؟ والله تعالى لا يحب الفساد وفي هذه الآية الكريمة بيان عجيب لما ابتلي فيه الناس واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس قال يفسد فيها الآن الانسان بغض الزر يفسد بجميع الارض حينما يرفع صورة محرمه او كلمه محرمه تنتشر في جميع الأرض عياذا بالله تعالى لا يكون المرأة مسلما حقيقه لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله الانسان يسلم جميع أموره ويجعل الثان هو المهم عليه في نفسه في بيته في تعامله ويقبله ظاهرا وباطنا اسال الله ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته